بوك تو هل ترس خمسون خمسون يسوم هل في المسبح في المسبح إداء أرد وارمت الجو حار اليوم الجو حار اليوم هل هل نذهب إلى المسبح؟ هل نذهب إلى المسبح؟ هل ترغب في الذهاب للسباحة؟ هل ترغب في الذهاب للسباحة؟ هل معك منشفة؟ Hemarker, manschaffer? Har du et par baddeboker? Hemarker major Rili? Hemarker, major Rijali? Har du en beddrakt? Hemarker, major Harimi? Hemarker, major Harimi? Kan du sømme? هل تستطيع السباحة؟ هل تستطيع السباحة؟ Can هل تستطيع الغطس؟ هل تستطيع الغطس؟ Can springe i هل تستطيع القفز في الماء؟ هل تستطيع القفز في الماء؟ أين الدوش؟ أين الدوش؟ بوأو أمكلينغرامه؟ أين كابينة تغيير الملابس؟ أين كابينة تغيير الملابس؟ أين نظارة السباحة؟, أين نظارة السباحة؟ hvad er det rent? alma er det varmt? er det varmt? Hvad er er varmt? er varmt? Hvad er أنا بردان الماء بارد جدا الماء بارد جدا يعقوب أفانت سأخرج الآن من الماء سأخرج الآن من الماء ويأت بإمكانك أن تذهب إلى www.w.w bok2.de for at se bøgerne og for at downloade den sidste nye version.